Allahü Viyathi al-Shaytan حق بهم ما كانوا به يستهزئون. وطيلة اليوم كما يومكم هذا وما أوكم ما لكم من ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وركب الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولاهم هم يستعتقون فإلا الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم حابيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين اكفروا عما أنزروا العرض وَلَو ما تدعون من دون الله ليرون ماذا خلق من الأرض لهم شرك في السماوات ايتون بكتاب من قبل اباء اتاتت من علم ان كنتم صادقين ومن اظن ممن مِنْ من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه والمعاد وَإِذَا مُسِيرًا النَّاسُ كَانُوا لِلْأَعْدَاءِ وَمَا كَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِهِ وَإِذَا جُعِلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا جاءهم هذا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ فَمَا يَقُولُونَ افْتَرَوا إِنْ اسْتَوَيْتُمْ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ بِمَا تَفِيضُونَ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 ومن قرر الكتاب مرسى عماما ورحمة وهذا كتاب صدق لسان عربيا لينجر الذين ظلموا ونشرى المحسين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استباروا فلا خوث عليهم ولاهم هم يحزنون وذلك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون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 وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عمرو ولا تجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون والذي قال لوالديه أُفِلَك ما تعذاني أن أخرى جرَّق الخللِ الورود من قبلي وهما من قبلي وهما يستغيثان إلى الله وإلك آمين إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا ساضر الأولي أولئك الذين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 وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ اكْبَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبَتْ ضَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تَجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُدَى بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَبْسُقُونَ وَالْكُرَى صَاعِدَةٌ إِذَا أَنْزَلَ ظِلَالَهُ مِنْ بَيْنِ <تصفيق>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 وما بريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد, مكناكم ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدا فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يرحلون بآيات الله وحاق وحاب ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرآن صرفنا الآن أسمعا يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا منها دون الله القربانا آلهة بل اضلوا عنهم ذلك يخكهم وما كانوا يفترون وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا فَلَمَّا أَظْلَمَ مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا ظُلَلٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا يُنَزَّلُ مُبَارَكًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَطِيعُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ يَرَىٰ كُلَّ مُحْضَرٍ رَاجِمٍ يَا قَوْمَنَا الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقه النبي قادر على أن يحيي الموتى بلا إنه على كل شيء قادر ويوم يُعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فاذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أول العزم من الرسل ولا تستعجل الله كأنهم يوم يرون ما يعانون لم يلمسوا، لم يلمسوا إلا ساعة من نهار بلا فهل يهلكوا إلا القوم الفاسقون؟ بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا صد عن سبيل الله اضل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. كفر عنهم سيئاتهم واصلح لهم الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس امثالهم فاذا اضيتم الذين كفروا <تضرب الرقاب> حتى إذا أثخنتمهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فذاء حتى تضع الحرب أمزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصامنهم ولكن يبلو بعضكم ببعض والذين قتنوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلحوا بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ما يثب أقدامكم والذين كفروا فتعرض لهم ما ضل أعمالهم ذلك بأنهم كذبوا ما أنزل الله في عباد أعمالهم فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عادونا الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أنفالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَأُنْزِلَ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَعَذَابٌ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلُهَا فَلَا نُصِرُ لَهُمْ أَفَمَا كَانَ عَلَا بَيِّنَةً مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعَ يَطُبُّون فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ من رَّبِّهِمْ كَمَن هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِمَّ مَاذَا قَالَ نُفَى أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ على قلوبهم متبع اهواؤهم والذين اهتدوا زادهم هدا واتاهم تقواهم فهل ينذرون الا الساعه ذاتها لا فانا لهم اذا جاءهم الذكر فاعلم انه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلات رح فَإِذَا نَزِلَتْ سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم ضاعتهم معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فأعزيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنوا الله فأضمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبروا القرآن أم على قلوب أغفالها إن الذين ارتفلوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم البدى الشيطان سول لهم أم لا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نسل الله سنضيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يظلمون وجوههم أحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضرانهم ولو نشاء لأغيناكهم فلعرفتهم مسيماهم تعرفنهم في لحن القول والله نعلم أعمالكم ولنبلو أنكم حتى نعلم المجاهدين من قد الصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى يضر الله شيئا وسيحبظ أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أضيعوا الله وأضيعوا الرسل ولا تضيعوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإذا تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم فَيَسْأَلُكُمُهَا فَيَحْكُمُكُمْ تَبْخَلُونَ وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ هَأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ غَنِيٌّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثم لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ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 Oğuz ve Can Allah muazziz, hakim. İna, arselen akşaheda ve muasher ve nadir. ان الذين يبيعونك انما يبيعون الله يد الله فهو طائينهم فمن نكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما سيقولون لك لكن من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فما يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ورا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خميرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم ظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا لم يؤمن من الله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب ما يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المحلفون إذا نطلقتم إلى ما لتأخذوا هذا رُنَاتٍ يَعْكُمُ يُريدُنَ أَن يُبَتِّلُ كَلَامَ اللَّهِ وَلَن تَتَّعِعُنَّكَ كذلك قَالَ اللَّهُ مِنْ قبل فَسَيَقُولُنَّ بَلْ تَحْتُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُنَّ إلا قَلِيلًا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديدين تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعراض حرج ولا على المريض حرج ومن يضع الله رسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعدل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما ويخرى لم تقدروا عليها قد أحاض الله بها وكان الله على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 وال الذيك فيدهم عنكم أييدكم عنهم بباضني مكتمين بعد أن أظفكم عليههم ووكال الله بما تعملون بصيا هم الذي كف وصدكم عن الم حرااب واله معكف أي بالواحللة ولولا رجال مؤمي منبسا مؤمنات لم تعلمهم أن تضائهم فتصيبكم منهم مع يغا ع خي الله في رحمةهم من يشاء لو تزّ وعدذا بنا الذي كفوا غَزَباً أَلِيمًا اجْعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي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 سوقه يعجب الزراع ليغيظ, ليغيظ بهم الكفار فعلى الله الذين آمنوا وعملوا من الصالحات منهم غفرة وأجرا عظيما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 لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذي لا ينادونك من وراء الحجارات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم الله غفور الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون بنبئ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا, فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لم يضيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره وكرى إليكم الكفر والفسق والعصيان أولئك هم الراشدون فأظلم من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن ضايف من المؤمنين قتلت فأصبح بينهما فإن برد على الآخر فقاتل التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصبح بينهما بالعدل وأبوس إن الله يحب الموصيدين إنما المؤمنون إخوة فَاسْتَغْفِرُوا بين ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ يا رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ يا أيها الذين آمنوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسث ولا يغت بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ما الله إن الله تواب الرحيم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وإن وجعلناكم شعوبا وقبائل إن إكرامكم عند الله أتقاكم إن الله الله عليم خبير. قالت الأعواب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تضيعوا الله ورسوله لا يريدكم من أعمالكم شيئا إن الله رفور رحيم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 والله بصيرهم بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا جوابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مرير فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من الفرور والأرض مددناها وألقينا فيها رواسع وأمتنا فيها من كل زوج بهير تبصيرة وذكرى لكل عبد منير ونزلنا من السماء ماء مباركا فأمتنا به جنات محبا حصير والنخل باسقات لها طلع نظير رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميت كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوحي وأصحاب الرسل وتمود وعدو فرع وإخوان الوضف وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل مكذب الرسل فحق بعيد أفعينا من خلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد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 من هذا فكشفنا عنك غضاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرين هذا ما لدي عتيد الغياء في جهنم كل كفار عنيد من ناعل الخير معتدين الذي جعل مع الله لان آخر فالغياء في عذاب الشديد قال قرين ربنا ما ضايت ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختص ولديا وقد قدم إليكم من وعدي ما يبدل القول لد وما أنا بظلام العبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد أذلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تعد لكل من حفيظ من خشي الرحمن بالغيم وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلوذ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في بلاد هل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من رغور فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طجوع الشمس وقبل الغرور ومن الليل فسبح هم أدباع واستمع يوم ينادي المناد من مكان الطريف يوم يسمعون الصيحة من الحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ويميت وإلينا المصي يوم تشطق الأرض عنهم سرا ذلك حشر علينا يزيد نحن أعلم بما يقولون وما أن عليهم مجبار فذكر بالقرآن من يخاف معدل بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذر فالحالمات مطر فالجاريات يشرى فالمقسمات أمرا إنما تعود للصلاة ويقول إن الدين لواطيع وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُفْتَكُ عَنْهُ مَنْ أَفَكَ وَتِلْكَ الْخَارَّةُ الَّذِينَ هُمْ فِي غُرْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يوم هم عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ نَذُوقُ فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ تغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم في الأرض آيات لقومي. وفي الأرض آيات للموقين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما تعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فرعو إلى أهله فجاء بعجلين السمين فقربه إليهم قال لا تأكلون فأوجست منه مخيفة وقال لا تخافي وبشريه بغلام عليم فاقبلت امرأته في صرته فصكت وجهها وقالت عنوز عظيم وقال كذلك قال ربك إنه الحكيم العليم. صدق الله العظيم.